لَن أنما ما ونبتم من شيء فإن الله لغير مصغوا وذر والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقل والله على كري شيء قدير إذ أنتم في العدوة الدنيا وهم في العدوة القصوى والركب أسفل من ولن توعد تم Dika men هو عليم بذات الصدور وإذ يولى la